أرأيت الذي يكذب بالدين هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة فذلك الذي يدع اليتيم فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظه عن حاجته ولا يحب على طعام المسكين ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها الذين هم يراءون الذين هم يراءون بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله ويمنعون الماعون ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به